أدو بعينك الحلوة وسكرها وحتى الدنيا أنسيها ولا ذكرها أدو بعينك الحلوة وسكرها وحتى الدنيا أنسيها ولا ذكرها أنا اللي سكر عيونك ذوبني دخلك لا تذوبني وسكرها Giyonak, ve çarou men hala ot ha yahuponak. Öderin eli eli eli sakın bakan kol تغار وتسعد احساسي بها الغيرة اني لقلبك موطن وديرة تغار وتسعد احساسي بها الغيرة اني لقلبك موطن وديرة. ولا غيرك شغال قلبي وتفكيره يا لذة الدنيتي وسكرها فكيرا يا لذة الدنية الحلوة وسكرها تدلعني وفيك الروح ملتاعة وانا روح لدلالك دوم طمعا معك ودي اوقف عقرب الساعة وحتى عيوني ما ودي يا سكرها الدنية الحلوة وسكرها وحتى, وحتى الدنيا الحلوة اذا تهمس احسب له فتنفاسك وحس اني انام بدف وتحساسك اذا تهمس احسب له فتنفاسك وحس اني انام بدف وتحساسك وحس بكل فكرة حب في راسك ابو ما تقولها لي او تفكرها فكرة حب في رأسك ظلم تقولها لي أو تفكرها وجودك بحياتي أمهنيها يعوضني على الدنيا وما فيها روحك لعجست بروحيا أو فيها على كثر المحبة ودي أشكرها